واتقوا الله الذي تساءلون به ونرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم, ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ووفقني إلى ما فيه الخير وإياكم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وجوده وكرمه وفضله أن يجعلني وإياكم ممن إذا اعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا اذنب استغفر فهذه الثلاثة كما قال العلماء هي عنوان السعادة لمن تأملها ونشكر شيخنا الناصح على هذه التوجهات القيمة التي أبداها والتي أسداها لإخوانه وأخواته في غرفة معن الله هذه الغرفة التي تعتبر زهرة بين الغرف والتي تعد تاجا بين الغرف بحيث أنها تدل الناس على طريق الله عز وجل وشيخنا الناصح تكلم اليوم على قضية الدعوة إلى الله عز وجل وعلى صبر الداعية فكما يقال فصبرا في, جما... في مجال الله صبرا أو في طريق الله صبرا فما نيل الخلود مستطاع وإن كان هذا من شئر الخوارج كما يقال ولكن أنا حورتها فجعلتها في الصبر في طريق الدعوة إلى الله عز وجل وطريق الدعوة طريق محفوف بالمتاعب وبالمخاطر وبالتعب فينبغي لكل مسلم ناصح صادق لنفسه أن يصبر على ذلك البلاء فإنه أفضل شيء يقدمه العبد بين يدي ربه أن يعرف الناس على ربه جل وعلا على كل حال سنواصل اليوم نعيد الدرس الذي درسناه الماضي وهو درس البيقونية انا أتمنى من إخواني وأخوتي الآن الدرس قد يكون هناك فيه بعض التراكم بعض فيه بعض الدسامة ولكن بانتباهكم وبمشاركاتكم معي ستفهموا بإذن الله تعالى فهل أنتم مستعدون إلى اليوم أن تعرفوا ما هو الحديث الصحيح اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الحديث الصحيح فأرجو منكم إخواني وأخواتي أن تركزوا معي قدر المستطاع ومن يعني لم يفهم شيء فله أن, له أن يعترض له أن يسأل فنحن هنا ما جئنا وما اجتمعنا إلا لأن نستفيد من بعضنا بعضا بارك الله فيكم ولهذا أقول حاولوا نركز طيب وصلنا إلى أول بيت على كل حال يقول الإمام البيقوني رحمه الله تعالى أبدأوا بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل أبدأوا بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وهنا المصنف رحمه الله تعالى قلنا قبل هذا هو الشيخ طاها بن محمد ذنف فتوح البيقوني وهو محدث أصولي محدث أصولي كان حيا عام 1080 لهجرة له كتاب فتح القادر المغيث في علم الحديث وهو مخطوط على كل حال هذا هو تقريبا أخسر تعريف له ذكره زيركلي وذكره عاد أظن ذكره أظن عاد النوايز نعم في في كتابه في رضاك حال رضاك حال في كتابه وعج المؤلفين على كل حال قلنا قال أبدأ بالحمد مصليا قال أبدأ بالحمد يبدأ المصنف رحمه الله تعالى متنه هذا بحمد الله عز وجل والحمد لغة هو مطلق الثناء مطلق الثناء أما اصطلاحا فهو, فهو الثناء على الموصوف بجميع أوصاف الحمد محبة وتعظيمة محبة وتعظيمة فإذا جرد فإذا جرد الحمد من المحبة والتعظيم صار مدحاء صار مدحاء والفرق بين الحمد والشكر ذكرناه وقلنا أنه فرق وجهي أو في فرق وجهي نعم بينه عمون وخصوص وجهي فالحمد وعليكم السلام وبركاته فالحمد أعم من جهة السبب أعم من جهة السبب ما هو سبب الحمد؟ يحمد الله على كل شيء على الخير والشر على السراء والضراء دائما نحمد الله أما الشكر فإنه لا يكون محمودا فإنه لا يكون إلا بسبب النعمة ولهذا قا... نعم نعم هي المبتدئين يا شيخ نحن الآن الذي لا يعرف المصطلح اليوم يتعلم المصطلح اليوم نحاول أن نستفيد إن شاء الله فقلت بين بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي فالحمد سببه أعم من الشكر الحمد عام من الشكر من حيث السبب فالله يحمد على كل خير وشر وعلى كل فضل وعلى كل مكروه ومرغوب. الثاني الشكر الشكر سببه النعم فالإنسان إذا تنعم الله عليه بنعمة ينبغي له أن يشكرها ولهذا يقول الناظم أفادتكم النعمة مني ثلاثة يدي ولساني والفؤاد المحجبة يدي ولساني والفؤاد المحجبة فسبب النعمة هو الذي جعله يشكر، ثم ثم الحمد الحمد يكون بوسيلة من اللسان فقط. اللسان يحمد الله بلسانه. تقول الله يقول الحمد لله رب العالمين. له الحمد في الأولى والآخرة وغيرها من أمور. أما الشكر فإنه أعم، فإنه يكون باللسان ويكون باليد ويكون بالقلب. ولهذا قال الله جل وعلا عن سليمان قال اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبدي الشكر فالعبد يشكر الله عز وجل بلسانه وقلبه ويده ولهذا عيد قول الناظر قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي وفؤادي واللسان المحجبة طيب قال محمد خير نبي أرسل الله عليه وسلم أنه أفضل الأنبياء واخرهم وهو المبعوث رحمة للعالمين فضله الله عز وجل ب... بأشياء كثيرة بأن أمته أكثر الأمم دخولا للجنة أكثر آخر الأمم ورودا وأقلها أعمار ولكنها أكثر الأمم أجرا وفضله الله عز وجل على الأنبياء بأن جمع له خصال الخير جمع له التكليم فكلمه ربه وفضله الله عز وجل كذلك ب... بأنه عرج به إلى السماء بالروح والجسد وأنه يمقيم له الحوض المورود والله عز وجل كذلك حب نبيه صلى الله عليه وسلم حب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن له الشفاعة الكبرى بأن له الشفاعة الكبرى قال مصنف رحمه الله وذي منقسا من حديث عدة وذي منقسا من حديث عدة وكل واحد أتا وحده وذي منقسا من حديث عدة وكل واحد اتى وحده قوله وذي ذي من اقسام الحديث ذي أي هذه والهمزه هنا الهمزه هنا حذفت هنا من, من اجل التسهيل واقتضاء النظم لها فليس ان تقول وهذه من اقسام الحديث لانه لا, لا يستقيم وزنا لا يستقيم وزنا وعده لم يقل كلها لم يقل هذه كلها لا يقول هذه كلها اقسام الحديث بل قال عده وهذا يبين أنه رحمه الله تعالى انتقى من اقسام الحديث بعضها قال وكل واحد اتى وحد يعني كل واحد من هذه الاقسام اتى وحده أي تعريفه والحد هو التعريف الذي ينضبط به المعنى الحد الحد الحد هو التعريف الذي هو التعريف الذي ينضبط به المعنى قوله وكل واحد أتى وحده إشارة إلى أنه لا يريد السرد فقط لا يريد أن يسرد فقط بل يعرف ويبين الفروق رحمه الله تعالى بل يحاول أن يشرح بعض المصطلحات وهذا خلاف بعض ما قام به علماء سابقون رحمة الله عليه مثل ما قام إمام بن فرح الإشبيلي كتب منظومة ومن يطلع عليها يظنها أنها منظومة في الغزل سماها غرامي صحيح وذكر فيها أنواع مصطلح الحديث بعبارة غرامية سردها سردا يقول رحمه الله تعالى غرامي صحيح والرجى فيك معضل غرامي صحيح والرجى فيك معضل وحبي ودمعي مرسل ومسلسل غرامي والرجى فيك معضل المعضل هو الحديث الذي سقط من إسناده راويين على التوالي ودمعي وحزني مرسل الحديث المرسل هو الذي رفعه الصحابي إلى رفعه الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة أو ما يرفعه التبعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعي وحزني مرسل ومسل الحديث مسل هو الذي يرويه مجموعة من الروات على هيئة معينة فهنا ذكر أربع أنواع من الحديث. ذكر أربع, أربع أنواع من الحديث أي نعم سهلة ابحث عنها في جوجل فإنك ستجد غرامي صحيح وقد شرحها الشيخ محمد بازمور سلمه الله تعالى في ثمان أشريطة وتسعة أشريطة ستستفيد منها وتعرف الشكر قال أبداء بالحمد مصليا على محمد خير بيروسلا تمام أن نذكر شيء وقلنا هي الشكر هو يح... هو يحمل معناه في لفظه وهو اداء ما على العبد من واجب تجاه من الله تعالى عليه التي لا يدركها الا هو سبحانه وتعالى قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها اذا الشكر هو تع... هو اداء ما على العبد أداء ما على العبد من واجب تجاه من الله تعالى عليه أداء ما على العبد من واجب تجاه من الله عليه تجاه من الله تعالى عليه التي لا يحصيها الا هو سبحانه وعليكم السلام وبركاته ولهذا يقول الله تعالى وان تعد نعمه الله لا تحصوها فالمهم قال اولها الصحيح وهو ما اتصل الصحيح وهو ما اتصل حد الصحيح حد الصحيح أي تعريفه كما عرفه النظام المهم الصحيح لغة الصحيح لغة هو ضد السقيم هو ضد السقيم ضد السقيم واصطلاحا كما عرفه المصنف اصطلاحا كما عرفه المصنف بقوله هو ما اتصل اسناده بنقل العد الضابط عن مثله ولا يكون شاذًا ولا معلنة. ولا يكون شاذًا ولا معلنة. ولا يكون شاذًا ولا معلنة. الصحيح قال وهو ما اتصل اتصال الإسناد أول شرط الصحيح اتصال السند اتصال السند وقوله هو ما اتصل. قوله هو متصل اولها الصحيح وهو متصل شرط الصحيح الأول اتصال السند والسند أو إسناد كما عرفه العلماء رحمة الله عليهم كما عرفه ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله هو حكاية طريق المبنى شكاية طريق المتن، أو أو هو أو هو سلسلة الرواد الموصلة إلى متن الحديث هو سلسلة الرواد الموصلة إلى متن الحديث سلة الرواة المنصرة إلى متن الحديث وقوله اتصل إذا لما قال اتصل اتصل ده خرج بهذا اللفظ أربعة, أربعة أنواع من الحديث أربعة أنواع من الحديث التي ليست متصلة قولنا اتصل قولنا اتصل قوله خرج به المعلق ليس المقطع يا عاشك يا شيخ ليس المقطع المنقطع المنقطع أين نعم خرج به المعلق وخرج به المنقطع وخرج به المعضل وخرج به المرسل كم خرج هذه كم اربع كم عدد يعني لما قلنا أنه متصر سنده وخرج به أربع أمور أنواع من الحديث هذه خرجت من لم تتوفر فيها شرف الاتصال التعليق المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل الأول المعلق المعلق هو حذف بداية الإسلام هو حذف بهداية الإسناد فلما يحدث بداية الإسناد يصير الحديث معلق قد تقول كيف معلق يعني كيف معلق نقول الحديث ينطلق من الأرض ثم يرتفع إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا ينطلق لو أخذنا قلم وأردنا أن نشكل بحديث نضع على الارض ثم نبدأ فلان, فلان فلان فلان نصل إلى رأس القلم لما نقطع الرجال الأوائل يعني أن يسقط من بداية سند راوي او راويتين او راوين حذف بداية الإسناد نعم ماذا يصير؟ يصير الحديث كأنه معلق يعني مقطوع من الأسفل وبقي كأنه معلق هذا هو المعلق هذا هو المعلق طيب هذا الأول حذف بداية الإسناد هذا ليس متصل صح أو لا هو منقطع منقطع بداية الإسناد الثاني المنقطع المنقطع هنا غير متصل جزاك الله خير غير متصل فحينما يقول البخاري مثلا حدثنا سفيان بن معين مثلا سقط الحميدي مثلا اسقط الحميدي فصار معلقا سقط المحمودي مثلا فصار معلقا الثاني النوع الثاني هو المع... هو المنقطع المنقطع ما هو المنقطع هو ان يسقط رجل في وسط الإسناد رجل واحد رجل واحد أو رجلين من وسط الإسناد لكنهما ليس متواليين ليس متواليين إذن هو أن يسقط راو في منتصف الإسناد هذا يسمى, هذا يسمى منقطع هذا يعني خارج من الصحيح إذا كان الحديث معلق ليس صحيح وإذا كان منقطع ليس صحيح الثالث خرج بقولنا متصل الإسناد الثاني من قبل. الثالث المعضل الثالث معضل هو أن يسقط رجلان يسقط رجلان من وسط الإسناد لكن متواليين لكن يكنا متواليان على التوالي يعني ولهذا يعرف الشيخ الفداني رحمه الله تعالى المعضل بقوله والمعضل ومعضل من راويين خالي ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي يعني لو سقط ثلاثة كذلك سما معضل سقط أربعة يسمى معضل المهم لا يكون السقط من بداية الإسناد ولا يكون من آخره بل يكون من الوسط بل يكون من الوسطي اثنين ثلاثة لا, لا لا لا لا هو هو أشد من المنقطع هو هو أشد من المنقطع أشد من المنقطع نعم يا ساجد ساجد نعم هذا هناك خلاف خلافات ولكن بين متقدمين ومتأخرين وهي يعني هذا لو طرحناه يا ساجد سيكون هناك مساجله كبير بيننا طيب انهينا يعني الآن المعظم قلنا هو أن يسقط راويين او ثلاث على التوالي من منتصف الإسناد هذا يسمى معضل لا لا لا اسأل جزاك الله خير يا أستاذ اسأل ما بدلك واعترف عما بدلك فلك الحق في ذلك وكل الإخوة في الغرفة لهم حق كلكم لكم الحق ما فهمت شيء قال ما فهمنا شيء لأنه هنا ما وجدنا إلا لأن يعني نفهم إذا خرجتم أنتم ما فهمتم شيء لا قيمة لهذا الدرس أصلا والله اظن لا ادري ايش كالوين الصوت واضح يا جماعه ساجد شاهد سبيل لا اله ممتاز يا شيخ ساجد. طيب حاول, حاول يا لا اله لا ادري يا مروان يا مروان ما هو الشيء الذي لم تفهم حاول معي يا مروان باذن الله ستستفيد حاول فقط لا لا لا يا مروان مروان نحن نتكلم على الحديث انا أوضح لكم شيء حتى اكون الامر واضح الحديث يتكون من شيئين اسناد ومتن اسناد ومتن هذا واضح واضح حلو ولا مو واضح واضح ولا لا هذا؟ اسناد ومتن الاسناد هو مجموع الرجال حدثنا فلان عن فلان فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا. طيب نحن الآن نتكلم عن متى نحكم على الحديث بأنه صحيح متى نحكم على الحديث بأنه صحيح يقول لك المصنف أواله الحاد هو صحيح وهو متصل لأنه يعرفك وش هو الصحيح الصحيح هو يقول لك هو الذي اتصل إسناده يعني أولئك الرواة الذين يقول عبداء عنفلا عنف يكونوا متصلين يعني هذا سمع من هذا, سمع من هذا وهذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا تمام إذا لم يسمعوا من بعضهم او ذهب واحد من هؤلاء الرجال الاسناد يعني انقطع غير موجود يعني أو نسيوه او أنهم لم يذكروه في السند هذا حديث يسمى ضعيف تمام ونحن الآن حينما قلنا قوله هو ما اتصل إسناده قوله اتصل اسناده خرج به اربع انواع من الحديث الضعيفه التي علتها انقطاع في السند واضح يعني الصحيح اتصل سنده طيب لما يسقط من بدايه الاسناد رجل او رجلين او ثلاث من بدايه الاسناد لما يسقط من بداية الإسناد رجل هذا يسميه العلماء معلق يعني هذا غير صحيح قلنا قوله تصل إسناده خرج به المعلق هل المعلق صحيح؟ المعلق الذي سقط من بداية إسناده راوي أو اثنين أو ثلاث أو كل الإسناد هل هذا صحيح؟ هل هذا حديث صحيح؟ لا؟ لماذا؟ لأن هذا الإسناد سقط من بدايته ماذا؟ سقط من, من, من بدايته رجال لا نعرفهم طيب أظن الأمر واضح يعني قوله اتصل سنده خرج منه المعلق والمعلق هو الذي حذف من بداية اسناده راوي أو راويين أو ثلاث إلى كامل الاسناد أظن هذا واضح يعني وخرج بقولنا أيضا اتصل سنده خرج بقولنا الم... المنقطع خرج المنقطع المنقطع كذلك هو ليس صحيح لماذا؟ لأن المنقطع هو الذي سقط من وسط إسناده راوٍ صار منقطع مثل الحبل لما تقطع له وسطه أو يكون سلسلة تكون سلسلة فحذفت منها حلقة تصير سلسلة مارة سلسلة منقطعة تصير سلسلة منقطعة صح ولا لا هي أحسن أحسن إذا خرج بقولنا متصل الإسناد ماذا المع... المعلق وهو حذف بداية الإسناد وخرج بقولنا متصل إسناد المنقطع الذي سقط من وسطه راو واحد وخرج بقولنا أيضا الحديث اتصر سنده المعضل ما هو المعضل هو أن يسقط رجلين متواليين من الإسناد رجلين سقط رجلان من الإسناد رجلان متواليان. صار معضل هذا. يعني هذا لا جبره يستحيل. واضح؟ الفرق بين المنقطع والمعضل أن المنقطع أن يسقط رجل أو رجلين لكن ليس على التوالي من وسط الإسلام. أما المعضل فإنه يسقط رجلين أو ثلاثة متواليين. متوا متواليون. ثلاثة رجال مثلا على التوالي. هذا يسمى معضل. ثم من اخر الاسناد من اخر اسناد يسمى مرسل اذا سقط راوي دون الصحابه إذا سقط راوي من دون الصحابة من اخر الاسناد فانه يسمى ماذا يسمى مرسل يسمى مرسل لماذا قلنا سقط راوي دون الصحابه لماذا قلنا دون الصحابه لماذا نقول المهم سقط راوي من اخر اسناد وخلاص لو قلنا اخر اسناد هذا صحيح هذا لو قل لك واحد الحديث بارك الله فيك لا عالي الزاك الله وخير حفظك الله من لماذا قلنا هو أن يسقط هو أن يسقط هاي شمعة من آخر الاسناد راون دون الصحابة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا الشيخ الشيخ أبو رحمة حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ووفقنا إلى آخر رؤيتك ترى يا شيخ نحن الآن في شرح المنظومة البيقونية لطاها بن فتوح البيقوني رحمه الله تعالى أزاك الله وكي. معي يا جماعة معي الآن نكمل أم أنها دسمة بعض الشيء طيب تفضل لك ان تسال يعني اذا كان للشيخ الشيخ ابو رحمه يسأل وإذا عليك لا كذلك الشيخ فاس قلت قلت قلنا الله يكرمك شيخنا بارك الله فيك الله يغفر شيخ الله يغفرنا الشيخ ابو رحمه الله يوفق خير ان شاء الله قلت خرج بقولنا متصل الاسناد خرج بقولنا المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمرسل قلنا المرسل هو السقط الذي يحدث في اخر الاسناد دون الصحابي لماذا قلنا دون الصحابي لماذا قلنا لو سقط الصحابي نسميه مرسل وايش رايكم لماذا قلنا دون الصحابي ولا نقول كذلك الصحابي اذا سقط الصحابي يعد الحديث مرسلا وايش رايكم احسنت ساجد لان الصحابه كلهم عدود اذا لم نعرف الصحابي اذا عرفنا ان هذا الساقط صحابي خلاص الحديث صحيح لان الصحابه كلهم عدونا ما شاء الله بتعديل الله تعالى له بتعديل الله تعالى له ما قال فيه التبعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نعم اظن هذا يعني واضح ان شاء الله قوله اذن اولها الصحيح عذور يعني أنهم, أنهم لا يكذبون وأنهم ثقات وأنهم مرضيون في دينهم وفي روايتهم فلا نكذب الصحابة الصحابة لا نكذبهم رضي الله عنهم فهم خيرة الناس فهم خيرة الناس الذين لا يعني كل الناس إن حدث عن الصحابة فالصحابة كل روايتهم صحيحه بحمد الله تعالى لم أفهم سؤالك يا شيخ ساج. هل في أشخاص في أشخاص مع معينين كانوا يرو يرو يروون يرو حديث ومعروف عنهم راوي الحديث ضعيفا حتى لو كان اسماره. لا لم أفهم الله لم أفهم يا فارس. قلت المهم قلنا دون الصحابة نعم. أسس علم حديث لمن بعد الصحابة لمن بعد الصحابة يعني علم الرجال وعلم العلل shelf يقع حتى الصحابة يخطئون ولكنهم لا يتقصدون الخطأ رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فهم عدالتهم كما قال الذهبي بساطهم مطوي الصحابة بساطهم مطوي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فقلنا الحديث صلى الله عليه اتصل اسناده قال أوله الصحابة اسناده ولم يشب اتصال الاسناد الاتصال الاتصال هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه هو سماع كل راو هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه فيقول لك المصنف اولها الصحي وما اتصل اسناده اي ان كل رواة الحديث ينبغي أن يكون متوافرين ولا وانهم كل سمع من الاخر كل سمع من الآخر. وقلنا اسناده الاسناد قلنا هو سلسله الروات الموصله لنص الحديث او كما عرفها ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله هو حكاية طريق المتن هو حكاية طريق المتن وقد يراد كذلك أي تتابع السماع نعم هذا وقد يراد كذلك به إضافة الحديث إضافة الحديث إلى قائله إضافة الحديث إلى قائله فحينما قل لك مثلا قال ساجد كذا ساجد يقلنا كلام فنقول يا ساجد أسلد قولك يعني أسلد قولك أي أضف قولك إلى... إلى الذي قاله يعني هذا من عندك كله من... من وين جبتك تمام المهم أنه في الـ الـ الـ اتصال السند الاستاذ قلنا هو حكاية طريق المثل فيقول لك يا أيها الطالب الذي تريد أخذ علم الحديث وإن تريد أن تعرف حديث صحيح اعلم أن الحديث الصحيح هو الذي اتصل سنده بحيث أن كل رواته سمعوا من بعض وقال لك تصل إسناده ولم يشذ أو يعل ولم يشذ أو يعل الشذل الشذل من أنواع الحديث الضعيف الشاب من أنواع الحديث الضعيف الشاب يقول لك ينبغي لهذا الإسناد أن يكون متصلا وأن يسمع كل من الآخر ثم يقول ولا يكون الشاذ الشاذ الشاذ هو أن يخالف أن يخالف الراوي أن يخالف الراوي في روايته من هو أولى منه إما عددا أو توثيقا هو رواية الراوي المقبول من هو أولى منه إما عددا أو توثيقا إما عددا أو توثيقا بارك الله فيك شناب هذا هو التعريف الصحيح أن يخالف في طيب فهمتم هذا التعريف ولا لا هذا فهمتم هذا التعريف ولا لا تعريف الشاذ من الذي لم يفهم ها فهمتموه فهمتموه هذا طيب طيب نعمة راحت طيب طيب الشذوذ تعرفه لغه من شذ يشذ ويشذ شذا وشذوذا شذ يشذ شذا وشذوذا اي ندر عن الجمهور ندر عن الجمهور يعني خالف الأغلب خالف الفئه الساحقه وعليكم السلام اذا خالف مجموعه يقول هذا فلان شذ عن القطيع ولا شذ عن الناس ولا شذ ندر عن الجمهور وقال الازهري شذ الرجل شذ الرجل شذ الرجل اذا انفرد عن اصحابه إذا فرض عن أصحابه فالشاهد أن الشذوذ يعني انسان دائما يخرج هاكذا بأوصاف لا يتفق فيها مع غيره مع العامة إن صحب تمام هذا واضح يعني أموما فنقول فلان شاب ومنها أخذت الشذوذ الذي يعرف عند الناس الشذوذ الذي يمارسه بعض الناس في أمور فتجد مثلا والعيد بالله المرأة التي تميل إلى مراتب أخرى نقول هذا شدود لأنها سلكت غير الطبيعة التي خلقها الله لها واضح هذا يسمى شدود لأنها لم توفق الفطرة التي خلق عليها وجب إلى عليها الناس واضح طيب لا لا لا لا الشذ هو راوي ثقة هو راوي ثقة هو راوي ثقة غير أنه خالف أنثاله من الثقات المقبولين في الرواية خالفهم فتراهم هم يرغون رواية مثلا مثل نفرض مثلا شيخ طلبته كلهم ما شاء الله طلاب طيبين حفاظ مثلا فيخرج طالب هو حافظ من الحفاظ يروي رواية يروي رواية وإذا به لما نقارن رواية هذا الطالب مع رواية غيره نجده قد خالفهم فعليكم السلام فعشر مثلا كلهم رواه بطريقه ورواه بطريقة أخرى هذا ماذا نسميه؟ طيب لا, بعض. لا بعض. أخونا أذكر الله لم أكن معه سامحونا اعتذروا له فالآن فقط قرأت سلمه الله تعالى قلت إذا كان الطلاب أي نعم إذا خالف هذا الراوي رواية خالف أصحابه في الرواية عن شيخه الشيخ روا رواية معين, بطريقة معينة بلفظ معين فيخرج طالب من طلاب الشيخ وهو ثقة فيخالف ماذا يخالف أصحابه الذين أخذوا عنه هذه الرواية فنسمي روايته هذا الرجل بأنها شاذة فهمتم الآن ما معنى الشاذ هو أن يخالف هو أن يروي الراوي المقبول مخالفا من هو اولى منه إما عددا أو توثيقا يقول الشيخ أبو رحمة علما أنه أن لا يكون بينه وبين الشيخ خصوصية كالملازم مثلا فقد يروي له الشيخ ما لا يروي لأصحابه نعم هذا شيء آخر يعني هذا يعني كأن الشيخ أبو رحمة يشير إلى قضية سنذكرها نذكرها الآن بعد ما يفهم الإخوة هذا قضية سنشير قضية الشيخ أبو رحمة فهمتم ماذا قلت لكم الآن فهمتم ما أشرت إليه الشيخ أبو رحمة قبل والآن فهمتم يعني أن يخالف فراوين من الرواة أصحابه الذين رووا عن شيخه فكلهم اتفقوا على روايه هو لا هو يأتي ويروي رواية خالف فيها أصحابه فنقول أنت شاذ على أصحابك لأنك لم توافق أصحابك الذين روهم إلا قد يقول له أنت شاذي لك لا أنا لست شاذا في هذه الرواية يقول لماذا يقول لأن شيخي يصدرك علي مثلا في مجلس وقال لي أنا أخطأ في الرواية التي حذفتكم بها في المجلس العام مثلا هذا هناك خصوصية لهذا الطالب واضح أخذها مثلا بالملازمة بطول الملازمة أو أنه يعني أنه جمع الرواية ورأى أن شيخه قد أخطأ مثلا يعني أنه صار جمع تتبع طرق هذا الحديث فوجد شيخه قد أخطأ فرأى الرواية لم يروح عن شيخه بل خالف شيخه حتى في الرواية فيقولون له يعني أنت خالفتنا في هذه كيف تخالف وأنت شدنا لا أنا أخذتها بطريق لصفات أخرى جعلتني أمتاز عنكم في هذه الرواية فالشاهد المهم أن, المهم أن تفهموا أن الراوي أن الشذوذ أن يخالف الراوي المقبول من هو أولى منه يعني أولى منه في هذه الرواية يعني هناك يعني إذا كانوا عشر تسعة روواه برواية 8 روواه برواية وراويا روواه برواية أخرى فالرواة الثمانية هم أولى رواية من هؤلاء الاثنين في القبول تمام يعني فهمتم ولهذا ما أقول الشاب هو رواية الراوي المقبول مخالفا اذا رójواها وخالف من هو أولى منه اما عددا او توثيق هذا يسمى شاب تمام احفظوا هذا التعريف يا جماعه هذا تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى تعريف ابن حجرين في النزههه طيب العله العله هو ماذا قال لك يقول لك يرويه عدل اي يقول اولها صحيح وهو متصل اتصل يعني اتفقنا فيه اتصل اسناده ولم يشذ او يشذ اسناده خلص اسناده تام وسمع وكذا وكذا وليس شاذا يعني لم يخالف غيره من الرواد في هذا الحديث ولم يشذ او يعل العلة العله هي سبب نفر الله لك يا مروان لحن تكلم عن الحديث للغرفة الغرفه حتى ولو كنت سبحان الله لست عله يا شيخ بل انت ان شاء الله بلسم ودواء بحول الله تعالى العله هي سبب او هي لغه هي المرض لغه هي المرض اصطلاحا اصطلاحا اصطلاحا هي سبب هي سبب يقدح في صحه الحديث ظاهره الصحة والخلو منها أمين أمين هي سبب خفي سبب خفي يقدح في صحة حديث ظاهره الصحة والخلو منها ولا تظهر إلا للمتبحر في هذا العلم الشريف طيب يأتيك حديث متصل الإسنان رواته عدود كل شيء تمام فئتك عالم يقول لك لا هذا الحديث خطأ تقوله كيف عرفت يقول لك نرفذ فيه كذا وكذا هذا لا يقوى إلا الكبار فالعلم يعني شيء دقيق جدا لا يستطيع أن يضبطه وأن يأخذه إلا العالم المتبحر في هذا الفن إلا العالم المتبحر في هذا الفن لا ياخذ الا العالم اين المتبحر في هذا الفن فالعله العله, العلة... سبب سبب خفي ساعطيك ساعطيك مثال سأعطيك مثال لكن لحظه فقط حتى تنضبط هذه عند الاخوه والاخوات قلت سبب خفي والسبب الخفي يعني لا يعرفه اي كان لا يعرفه ايا كان بل يعرفه العلماء الجهابذة الذين ضبطوا علم الحديث وحفظوا مروياته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيعرفها هي سبب أن يقدح في صحة الحديث ظاهره الصحة والخلوم منها سأحاولي أعطيكم مثال ترى ضيعت الأوراق خلطتها في بعضها حتى أجلكم مثال مثلا مثلا أنا أعطيكم فقط مثال وأزمان. اي نعم مثلا نعم هذا مثال مثلا ف حينما تاتي الحديث فيه مالك عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا او مالك عن سالم عن زهري مثلا آه عن زهري عن سالم عن كذا فقد مالك لا يصرح بالتحديث، مثلا ومالك ليس مدلس مثلا فلا يعرف الانسان والذي يقرا مالك يقول لك هذا حديث ما شاء الله كالشمس فياتيك البخاري يقول لك لا اخطا مالك هنا اخطا مالك هنا فالذي لا يعرف الحديث يقول لك لا هذا الحديث مضبوط ما شاء الله ولكن حينما يأتي البخاري يقول لك لا أخطأ مالك هنا لأنه يعرف روايات مالك ويحفظ مروياته وقد قارنها برواية غيره فرأى أن مالك أخطأ في هذا المكان أخطأ في هذا المكان على العموم العله إن شاء الله ستأتينا ستأتينا لاحقا إن شاء الله وسأفصل لكم فيها جدا ولكن أنا يكفي أن تعرفوا أنه يقول لهذه القاعدة حويني يقول العلماء يقولون إذا روى روى حجم منكر بإثناد ظاهره الصحة فإن العلماء يلتمسون له علة قادحة حيث وقعت فإن لم يجدوا علة قادحة حيث وقعت أعلوه بعلة غير قادحة قبل صعب على الجماعة يعني كما يقال هذه قوية قوية بعض الشيء أخي الفارس أخي الفارس أخي الفارس بارك الله فيك سلمك الله تعالى إن شاء الله يعني أظن لم تستطع أن تنتظر إلى نهاية الحلقة غدا إن شاء الله أعيد طرح سؤالك في البداية إن شاء الله سأجيبك عنه تمام تمام؟ بارك الله فيك أخي, اخي حفظك الله تعالى ومتع بك أسأل الله نبارك فيك أسأل الله نبارك فيك قلت ولا قوه بالله قلنا العله ولم يشد او يعل أي لم يعله علماء الحديث الجهابذة بعله قادحه و ويسميه العلماء ويسميه العلماء بالمعلول العله تسمى كذلك بالمعلول قلنا هو هو الحديث الذي فيه علة تخفى عن المختصين بالحديث تخفى عن المختصين بالحديث وظاهره السلامة ظاهره السلامة حديث حينما طرح تقول متصل الإسناد ما شاء الله تبارك الله ورجاله ثقات ما شاء الله تبارك الله وحديث يعني في أعلى درجة صحة لكن يأتيك عالم ويقول لك لا هذا فيه علة لهذا يقول العلماء وهو من أدق أنواع الحديث يحتاج إلى اطلاع واسع يعني تعرف الطرق التي أتى بهذا الحديث كي تستطيع مقارنة هذه المرويات ببعضها حتى تستطيع مقارنة المرويات ببعضها ولهذا يقول يحتاج إلى اضطراع واسع وفهم دقيق لاكتشافها ولهذا يقول الحافظ من حجر رحمه الله عن المعلول يقول وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأساند والمتون وملكة قوية بالأساند والمتون والطريق إلى معرفة علة الحديث والطريق التي بها نعرف علة الحديث أن تجمع طرقه فينظر في اختلاف رواته أن تجمع طرقه فننظر في اختلاف رواته يعني مثلا, مثلا طلبة الزهري رحمه الله تعالى يحدثهم الزهري بحديث فيروون له نحن الآن حينما نريد أن نعرف من أخطأ من طلبة زهري ماذا نفعل نجمع مرويات هذا الحديث كلها من طلبة زهري ثم نبحث عن المخالف فإن وجدنا مخالف نقول هذا حديث معلول وإن كان الرجل قد يكون ثقه ولكنك خالفت أصحابك في رواية الحديث ولهذا يحتاج هذا العلم دقة ويحتاج إلى توسع وتبحر علم العلل هذا والطريق إلى معرفته علم العلل علة الحديث أن تجمع طرقه فينظر في اختلاف رواته وحفظهم وإتقانهم وكثيرا ما يعللون الأحاديث بأشياء يعني قد لا سأتكلم لا عنها لاحقا يعني ليس الآن ولكن قد يكون هناك إسناد قوي وهناك إسناد ضعيف فيقدمون الإسناد الضعيف على القوي إسناد ضعيف ولكن أصحابه قد أصابوا في هذه المرة وهذا الإسناد القوي قد يخطئون في هذه المرة الشاهد أن الحديث المعلول من أدق العلوم ولا يتكلموا فيه إلا الكبار. ولا يتكلم فيه إلا الكبار. مثلا انظروا، أعطيكم مثال، أعطيكم مثال، راح المختوم، هذا مثال. البخاري رحمه الله تعالى يذكر الحاكم رحمه الله بإسناده رحيق معي يذكر الحاكم رحمه الله تعالى بإسناده عن حجاج بن محمد قال قال ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن, أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا سنتكلم الحديث الآن من جلس مجلسا وعليكم السلام وبركاته من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلس مجلسه ذلك قال الحاكم هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح يعني حديث صحيح تمام قال وله عِلَّةٌ قَادِحَا عليكم السلام وله عِلَّةٌ قَادِحَا ماذا قال قال حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال سمعت أبا حامد أحمد بن محمدون القصار يقول سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل رحمه الله البخاري رحمه الله قال فقبل بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين وطبيب الحديث في علله حدثك محمد بن سلام قال حدثنا مخلد بن يزيد الحراني قال أخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس قال فما علته قال فما علته مسلم يسأل من يسأل البخاري فقال البخاري هذا حديث معلوم هذا حديث مليح هذا حديث معليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول حدثنا به موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال محمد بن اسماعيل هذا اولى فإنه فانه لا يذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل الان الاشكال يا رحيق ان الذين رووه من قبل رووه, رووه ماذا رووه عن موسى بن اسماعيل عن وهيب ليس عن عقبة ليس عن آآ آآ ليس عن سهيل ليس عن بل عن وهيب الشاهد من هذا انهم اسقطوا رجلا من الاسناد دون ان يشعر فعرف البخاري لدقته ولشفضه أن أن, أن موسى بن عقبه لا يسمع من سهيل بل يسمع بن وهيب رحمه الله تعالى على كل حال هو دقيق هذا الفن قضية العله ولكن هذا مثال يعني يذكر في هذا الباب على العموم المهم افهموا ان لا يكون معللا اي لا يكون فيه خطأ دقيق لا يكون فيه خطأ دقيق في صحته يذكره العلماء ولهذا نحن حينما نريد ان نبحث عن عله الحديث ماذا نفعل نذهب إلى كتب العلل فقط لسنا ممن نعرف العله بل نذهب الى كتب العلل ثم نبحث هل تكلم العلماء العلل في هذا فان تكلموا فيه قلنا حديث معلول وهو ضعيف فان لم يتكلموا فيه فالحمد لله الحديث صحيح فهمتم الآن فهمتم يعني المهم ليس معلل لم تكن فيه علة أي لم يتكلم فيه علماء الحديث ولم يذكر له علة معينة باختصار باختصار دقيق إن شاء الله إذن قال قال ولم يكن قال أوله صحيح هو متصر اسناده ولم يشذ او يعل قال يرويه عدل يرويه عدل يرويه عدل بعد أن نتكلم عن الإسناد عموما بعد, بعد أن تكلم عن الإسناد عموما الآن يتكلم عن بعد أن تكلم عن الإسناد يتكلم الآن عن العدالة يعني يقول لك هؤلاء رجال الإسناد الذين تكلمنا عليهم وقلنا أن اسنادهم متصل ينبغي أن يكون كل واحد منهم فيه صفتين كل راوي من هؤلاء الرواة ينبغي ان يكون فيه صفتان الصفه الاولى ان يكون عدل والعدل لغه العدل لغة ضد الظلم العداله هذه العداله وهو الإنصاف نعم والعدل والعداله, والعدل والعدالة والعدوله أو الرجل العدل هو المرضي المقنع الذي يقنع به ونقول رجل عدل ورجل ورجلان عدل ورجال عدل ومرأة عدل ونسوة عدل واصطلاحا اصطلاحاً هي ملكة هي ملكة هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة يعني الإنسان يكون فيه مروءة تكون فيه ملكة يعني أنه لا يتكلف التدين بل ينبغي أن تكون فيه, تكون فيه ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة معا حتى تحصل تحصل ثقة النفوس بصدق الراوي يعني أن ينبغي أن يكون دينا مخلصا وارعا لا يكون كذابا ولا فاسقا ولا مبتدعا فتكون فيه صفات تجعلنا نثق في روايته لا نكذبه ولا نفسقه إذن هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمرأة معا حيث تحصل ثقة النفوس بسطة الراوي. أما التقوى ماذا لا يراد بها فهي اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة التقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة أما المروءة المروءة المروءة فهي أداب أداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميع العدد الشاهد يعني أن يكون في نفسه دينا وارعا يخاف الله تعالى في روايته لماذا قلنا هذا؟ لأن العدل إنسان سنأخذ عن الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هذا الرجل فيه من الخير والتقوى والورع التي تحملنا على أصديقه وتحملنا على الأخذ منه فإننا قد يضيع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا إذا كان الإنسان يريد أن يأخذ الحديث فإنه ينبغي أن يبحث عن الرجل الذي فيه خير فيه ورع فيه دين حتى نستطيع أن نستأمنه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول البعض وكيف نعرف عدالة هذا الرجل ونحن لا يعني هؤلاء الرواة كيف نعرف عدالتهم ونحن لم نعاصرهم نقول تثبت العدالة للراوي بأمرين الأول أن ينص العلماء على ذلك علماء الجرح يقول لك هذا الرجل عدل وعدالته مستفيضة ولم يتكلم فيه أحد ولم يقدح فيه والثاني أن تستفيد هذه العدلة بالشهرة يعني كل الناس تعرف فلان بأنه إنسان طيب وإنسان خلوق وإنسان دين وإنسان لا يكذب وغيرها واضح يعني هذه العدلة هذا الأول الثاني يرويه عبد ضابط يرويه عبد ضابط والضبط لغة لزوم الشيء وحبسه ضبط الشيء ضبط الشيء أو ضبط الشيء لزوم الشيء وحبسه. ورجل أضبط أي يعمل بكلتا يديه. ورجل ضابط أي قوي على عمله. واستلاحا، استلاحا. استلاحا. ما معنى الضبط او الضابط هو أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل. متيقظ يعني ما يعني لا يكون نايم هكذا. أو أنه غافل يعني حينما يسمع الحديث يخربط يعني فيه ولا يغبط ما, ما قرأ وما حفظ لأنك ستؤدي حديث رسول الله وسلم يشترط فيك الضبط يعني قول أن يكون الراوي متيقف غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه حينما يتكلم عن حفظه يكون حافظ لمرويته لا يجعلها تضيع هكذا واضح لهذا يقول حافظاً إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدث منه يعني إذا قرأ من كتابه يعني لا يكون كتابه خابشات فقط لأنك ستحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالناس ستأخذوا منك الحديث وهذا الحديث سيعملون به إذا لم تضبط كتابك وتصنه من الخلط والتزييف، فإن الناس سترمي حديثك فاهماً إن حدث بالمعنى يعني إن حدث بالمعنى لأن الحديث قد يحدث بالمعنى قد لا يحفظه ولكن يحدثه بالمعنى فإن حدث بالمعنى ينبغي أن يكون ثاهما لما يحدث حتى لا يحدث بكلام قد يحيل معنى الحديث ويخرج عن أصله طيب إذا تحصل لدينا الحديث الصحيح هو اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا أظن هذه هي شروط حديث صحيح كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قال لك أول الصحيح وهو ما اتصل إسناده اتصر إسناده ولم يكن شاذا هذا الإسناد ولم تكن به علا وعرفنا كل شيء من هذه الأمور هذا عموما ما أظن أنكم تحتاجونه هذه الليلة هذا تعريف الحديث الصحيح عموما أما غدا سنتكلم عن أنواع الحديث الصحيح الحديث الصحيح لذاته ولغيره و يعني أنواع يعني الكتب التي اعتمدت في الصحيح من هو الذي صنفها في الصحيح وغيرها من المسائل، ولهذا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكونوا قد استفدتم رغم بحكم أنني صار لي يعني خلط في بعض المعلومات، إن شاء الله نستدركها في الفرص اللاحقة بحول الله تعالى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم إخواني وأخواتي وأن يتقبل منا ما قلنا. وأن يجعلنا صالحين مصلحين نافعين منتفعين إنه جواد كريم الله يكرمك أخي الفارس أخي الفارس لعله غدا إن شاء الله أي نعم أمره إن شاء الله سنأتيك طيب الحمد لله رب العالمين الحمد لله طيب ام ابراهيم وش السؤال طيب وش هو السؤال اهلا نختنا ماجده حياك الله تعالى ترى ماجده يعني الـ الـ الآن يعني حينما حينما تضيق نفسك وتستقن الوطن دخلي إلى معاني لله فكلها جزائريون ما شاء الله تبارك الله <تصفيق> نعم خلاص ان شاء الله يا شيخ مروان ان شاء الله الحمد لله كيف كيف سلمك الله اخي أعيدي أعيدي, اعيدي اعيدي اعيدي يا يا, يا ام ابراهيم هيلى اكتب يا, يا يا فارس اكتب الذي وصل سؤاله الاول نجيب ان شاء الله ما هو نفسها العلا والله ما فهمت فيه خير مثنى الكلمه اتيا الله يتر الصرف يا ام بو... يا أم ماذا اقول لك لا اريد ان أجر على نفسي شيء يعني لكن إن شاء الله لعله يدخل الشيخ الناصح مثنى الكلمه اتيا العلا والقوي وللقوة القوة, القوة. ويتلى لعل ساجع عنده هو كلمة العلا لا ما عندي فيها القوة القوة ليس القوي القوة الحديث الضعيف وكان حديثه الضعيف فيه خير الحديث الضعيف أين ونريد أن ننبهك يا أخي فارس، أخي فارس، الأحد الضعيف فيه, فيه هناك أحد ضعيفة عليها العمل، عليها العمل، عليها العمل، فهناك أحد أحد ضعيف هي ضعيفة لكن العلماء عملوا بها، هذه لبأس، أما أن يكون حديث ضعيف لم يعمل به العلماء قد لا يجوز لك أن تعمل به، لا يجوز لك أن تعمل به لأنه ضعيف أصلاً، فهمت يا شيخ؟ إذا عمل به العلماء، العلماء أقول العلماء الفقهاء الكبار اعمل به لكن إن لم يعمل به العلماء وعمل به بعض المبتدعة مثل الصوفية وغيرها لا يجوز لك العمل به لا يجوز لك أن تعمل به تمام أم إبراهيم لعلنا أم مع ذرا أنا حقيقة أن لعلك انتقيت لنا كلمات صعبه يعني لا ادري كيف لان ان شاء الله ها... نعم روحك طيب كتب العلل اهمها وافضلها كتاب العلل الصغير للامام الترمذي بشرح ابن رجب رحمه الله تعالى شرح ابن رجب الحنبلي كتاب العلل، وهنا كذلك كتاب القوي أو القوة، لمثلاً إذا القوي قويان، قوياني، رجل قوي، رجلان قويان، هذه متفق فيها يا، وهنا كتاب ابن عبد العهدي شرح كتاب العلل لبان بحاتم، وأفضل كتاب في العلل هو علل الدار قطمي. رحمه الله تعالى علل الدار قطني أما المعاصرون فهناك كتاب كتاب للصياح الدكتور صياح يتكلم عن علم تاريخ العلل تاريخ العلم لا أذكره شيء هو بحث طيب جدا لو تبحث عنه ستجد بحول الله تعالى طبع دار محدث وإن أردت كتب العلم إن شاء الله يعني غدا أو بعد غدا إن شاء الله أحضر لك مجموعة تستفيد منها بحول الله تعالى كيف؟ أعيد سؤال أعيد السؤال يا فارس ممتاز رحيق ممتاز لفتة طيبة جدا يا رحيق هذه القضية جماعة انتبهوا انتبهوا معي انتبهوا معي انتبهوا معي حينما قلت, الفارس حينما قلت الفارس حديث ضعيف عمل به أهل عمل به وقع عليه العمل حينما لا يكون يا رحيق في الباب إلا ذلك الحديث وتواطأ عليه عمل الفقهاء هذا أمر أما إذا جاء هذا الحديث يصادم حديثا صحيحا فالعبرة بالحديث الصحيح فالعبرة بالحديث الصحيح وأنا ذكرت لكم هذه يا رحيق لو تذكرين معي ذكرتها لكم في حديث البلوغ بلوغ المرام ممتاز حفظك الله وتعلم التعبك ممتاز ممتاز رحيق ترى ما شاء الله يعني رحيق الآن ربطت الماضي بالمستقبل فاستفادت أي مفائدة نعم, نعم. بلوغ المرامي يا جماعة فيها حديث ضعيفة وبالحزر يقول لك هذا حديث ضعيف فضل الناس يقول لك سبحان الله ابن حزر يعرف بأن الحديث ضعيف ويضعفه ثم يورده في البلوغ نقول يا جماعة شرط ابن حزر في البلوغ ليس أن يكون كل ما في البلوغ صحيحا لا بل يورد لك الحديث الضعيف كي تعرف أن هناك من الفقهاء من استدل بهذا الحديث الضعيف في هذه المسألة فهمتم؟ فهمتم؟ فهمتم؟ يقول لك أن هنا هذا الحديث. تقول ابن حزم ماذا أردت هذا الحديث الضعيف في هذا في هذا الباب؟ يقول لك ابن حزم إنسان وهذه يقول لك كي كي تعلم أن هناك مذهب من المذاهب قد يستدل بهذا الحديث الضعيف. حينما يناقشك مثلا تناقش واحد من المذاهب وتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك حتى أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له لا هذا حديث ضعيف ضعفه من في البلوغ يقول لك نعم لكنه أورده في البلوغ فتقول له ولو أورد في البلوغ أوردته ليبين لكم ليبين أن هناك من الفقهاء من قال به فقط وليس لنعمل به فهمتم هذا وعليكم السلام والتركة الفارس نعم لذاك الآخر أخنا رحيق وفقك الله تعالى ومستعدي فهمتم يا جماعة ما الذي تكلمنا فيه وفقك الله أخي مروان. أنا لست شيخ. لست شيخك. أنا أخوك. سلمك الله تعالى. بارك الله فيك. حياك الله أخي مروان. بارك الله فيك. نعم، نعم أم فايز، الفائز سلامة إبراهيم. نعم. الكتب، الكتب التي ترد خلاف في الخلاف المسائل الفكرية تقصد، تقصد هذا. تقصد هذا خلاف الفكري والصراع الفكري هكذا تريد أولا أقول لك كلمة فكر هذه دخيلة على على الثقافة الإسلامية ولهذا أقول لك هناك شريط للشيخ صالح عنوانه العلم والفكر عنوانه العلم والفكر ارجع إليه سيفصل لك القضية تفصيلة ويشرح لك التشريحات هذه الأولى الثاني أختنا أم إبراهيم نعتذر لأننا رددناك بخفي حنين ولكن لا عدمنا خيرك ولا عدمنا فضلك فدائما كنت تحضرين معنا في مجالس الحائيه نسأل الله يبارك فيك وان يوفقك في الخير وإن شاء الله نراك على خير بحول الله تعالى قلت أخي الفارس أخي الفارس كلمة الشكر كلمة دخيله كلمة دخيله والآن أصبحت مفروضة يعني، وهي بذل الج الجهد الذهني في مسألة ما، وهي عبارة عن آراء شخصية، وعادة كتب المفكرين هذه لا لا تخدم بالدليل ولا تعتمي بالدليل بل تعتمي عن آراء هكذا رأيه كذا المفكر فلني كذا المفكر فلني كذا وخلاص، ولهذا أقول لك عليك بكتب السلف، كتب علماء العلماء العالم وليس المفكر، المفكر عبارة عن ذهن فكرة معينة يعبر عن فلسفة وضع ما، زمن ما، فكر ما، مذهب ما، لكن حال ما يزول ذلك الفكر ذلك المذهب تذهب ذلك الكتاب، يصير راقمة له. أما كتب السنة، صاحب بخاري، مسلم، ترمذي، كتب السنة، الكتب يحد الآن الطلبة يستفيدون منها، ويحد الآن الطلبة يدرسونها ويقرؤونها. وعليك بكتب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فقد ناقش فكر، فكر سيد قطب هناك وناقش فكر سلمان العودة وهناك عليك بكتاب كذلك القطبية هي الفتنة فاحذروها وعليك كذلك كتاب كتاب مدارك نظر الشيخ عبد الملك رمضاني هذه كتب طيبة ناقش بعض الأمور الفكرية التي وثيرت في أمور التكفير وأمور التفجير وأمور الواقعة وهناك كذلك حوار هادي مع الغزالي لسلمان العودة رغم أن صاحبه نعم طيب دعك من كتب الفكر إذن دعك من كتب الفكر دعك من كتب الفكر دعك من كتب الفكر, الفكر واعتني بكتب السنة كتب السنة وكتب أهل حديث العلماء مثل من بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ بن فاغ وعليك كذلك بي كتب طلابهم مثل كتاب كنت الشيخ حسن صلى سل... الله وسلمك الله وبارك الله فيه تمام اي نعم اسال الله يبارك فيكم اخواني سلمكم الله واعذروني حقيقه ان كنت قد لخبطتكم او او اني خلطت عليكم الامور ولكن ان شاء الله لا عاد من خيركم اخواني بارك الله فيكم، سلمكم الله بكم ولقاءنا غدا بحول الله تعالى. لعل في هذا الوقت او في غدا غدا العلي أسافر، غدا أسافر، غدا أسافر ورجوعي إن شاء الله. إيه نعم خلاص خلاص بحول الله تعالى ساجد. لا أنا عندي عندي مثال على الحديث الصحيح. لا ما أريد فقط. لي مثال على الحديث الصحيح؟ امين بارك الله فيك أنا طالب العلم. لكن لم ما فقط. لأنني كنت في في صدد ذكر التعارف فقط ولكن إن شاء الله عند الحديث يحتوي إلى التمثيل إن شاء الله سنمدخل لكم بحول الله تعالى أسأل الله أني يبارك فيكم إخواني وأني متعبكم